الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رخاتم النبيين وسيدي الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستلن بسنته وانفهج بنهجه إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على الخير والقاعة وأن يجمعنا في الآثرة حول حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا جميعا من يده الشريفة شربة هنيئه مريئه لا نضمأ بعدها أبدا اللهم كما أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك اللهم آمين وبعد أيها الأحبة الكرام فنتابع القراءة في هذا الكتاب المهم كتاب أدب السلف في التعامل مع الناس وهذا هو المجلس السادس في قراءتنا من هذا الكتاب المبارك وقد وصلنا إلى الادب الرابع عشر من الاداب التي ذكرها المؤلف حفظه الله وعمونا حفظه الله لهذا الأدب بقوله يعاشرون الناس بالحسن ويشترونهم بالمعروف من كان يريد أن يكون على نهج هؤلاء وأن يقف على أرض صلبه ثابتة ليقول أنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصحابه سلفنا رضي الله عنهم فهذه آدابهم وتلك أخلاقهم ومنها قال يعاشرون الناس بالحسن الاتباع بالأفعال وليس بالإدعاء ولا بالكلام فمن أراد أن يحشر في زمرتهم فليكن على هديهم فإن الفرقه الناجية علامتها من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة وفهما وعبادة وسلوكا وأخلاقا إلى غير ذلك ف. نحن على دربهم ومن ورائهم تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح نسال الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يلحقنا بهم علقة قال يعاشرون الناس بالحسنى ويشترونهم بالمعروف إذن هناك شيء يشترى وهناك ثمن يبذل قال ويشترونهم يشترون الناس والناس لا تشترى إنما المقصد هنا يشترون قلوب الناس ويستميلون هذه القلوب لتقبل عليهم لتحبهم والثمن المبذول في مقابل ذلك قال بالمعروف قال يعاشرون الناس بالحسنى ويشترونهم تستطيع ان انت تشتري قلوب الناس تستطيع ان انت تكسب قلوب الناس تستطيع ان انت تستميل قلوب الناس تستطيع ان تكسب محبه الناس تستطيع ان انت تكسب ثناء الناس تستطيع ان انت تكسب دعاء الناس لك قال ويشترونهم بالمعروف المعروف هو الذي أجمعت الفطر السليمة السوية على أنه من الخير من الأقوال والأفعال والأعمال فهذا هو المعروف قال يعاشرون الناس بالحسنى ويشكرونهم بالمعروف اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه أخلاقه أنه يكسب قلوب الناس بالمعروف بالسلوب بالأخلاق الحسنة صلى الله عليه وسلم وقد أحسن من قال أحسن إلى الناس في الأقوال والأفعال والتصرفات والتعاملات أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما ما استعبد الإحسان إنسان الإحسان سلطان المحسنين ما عليهم من سبيل هؤلاء يكسبون غد الناس وقلوبهم ويجلبون محبة قال يعاشرون الناس بالحسنة ويشترونهم بالمعروف اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنت لما تفعل ذلك فأنت متابع حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إمام ابن القيم رحمة الله عليه لما تكلم في و وفي تفسير معنى قول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني قال فلا يقول فلا يكون الرجل تابعا حقا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد ادعاء انا من اتباع رسول الله أنا من اتباع الصحابه رضي الله عنهم انا من السلفين المتابعين هؤلاء الصف المقدم المكرم لا لا يكون ذلك بمجرد الادعاء قال فلا يكون الرجل تابعا حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا اليه صلى الله عليه وسلم ايضا لا يكون الرجل سلفيا على الجاده على نهج هؤلاء متشبها بهم إلا بان يتخلق باخلاقهم ما استطاع الى ذلك سبيلا أنت اذا في ذلك متابع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقد كان المثل الكامل في ذلك عايز تتعلم انظر لتعامل رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أزواجه مع جيرانه مع أولاده مع أعدائه مع خصومه إلى سائر تعاملاته صلى الله عليه وسلم قال فقد كان المثل الكامل في ذلك يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين عشر سنوات يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما قال لي قط اف سبحان الله قال ولا قال لشيء لما فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا متفق عليه هذا تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خادمه أنس رضي الله عنه ويقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا واسوتنا وإمامنا والذي يجب علينا أن نأتي من ورائه صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما تشعر النبي لما تتعامل معه ما عرفه إنسان ولا تعامل معه إلا وجد نفسه مجبورا ومنجزبا إلى محبته صلى الله عليه وآله وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده كان يستطيع ان هو ينجز له ما يريد أنجز وعجل بذلك قال ان كان عنده يعني حتى وان لم يكن عندك ما تستطيع ان تواسيه وان تسانده به فليكن ذلك بالكلام الم تحفظ ان البر شيء هي وجه طلق ولسان لين البر الاحسان المعروف شيء سهل جدا البر مع الوالدين مع الجيران مع الاخوان مع كل الناس بالاحسان والمعروف شيء هين ساخ امتى تستطيع قالوا قالوا البر شيء هين وجه الطلق لما تشوفه تتبسم في وجهه بس وشعره بالامان ده الاسلام هذا هو الاسلام ولسان لين لما تتكلم مع زوجتك ابنائك جيرانك الزباين الناس في الشارع اي حد البر شيء هيل وجه طلب ولسان لي بس ده كل البر بهذا تشتري قلوب الناس وتستعبد قلوب الناس يا داعية انت محتاج لده مش انت محتاج ان الناس تصلي ان الناس تترك سب الدين ان الناس تترك المحرمات في التعاملات وفي الشرب والطعام وكل ده طيب انت بلغهم ده ازاي اذا لم يكن بينك وبينهم رباط والصلة متينة الرباط والصلة المتينة والاصغاء والقبول ثمرة لان يقبل عليك الناس بقلوبهم وطريق الداعيه المعروف وطريق الداعيه اللي عايز فعلا بخير للناس طريقه طريق البر والبر شيء هي وجه طلق ولسان لين كما قال سلفنا رحمة الله عليه قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده وأقيمة الصلاة زي ما بقول لك كده حتى لو أنت مش قادر ان أنت تسانده بشيء مادي حسسه ان أنت شايل معاه الهم معاه معاء إن أنت تفرج هذه الكربة الشرط كربة مادية من كربة معنوية أي شيء هو محتاج ان يكون حد جنبه معنويا من إلى آخر. قال وأنجز له إن كان عنده وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي أقيمت الصلاة آم مؤذر وقال قد قامت الصلاة خلاص الآن؟ صف الناس النبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم للصلاة لي ليصلي بالناس قال وقيمت الصلاة وجاءه عربي فأخذ بثوبه أخذ بثوب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قال له لو سمح أخذ بثوبه وقال إنما بقي من حاجتي يسيرة يعني لسه فاضل يعني معنى كذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى له كثير من حاجته وهو يقول إنما بقي من حاجتي يسير يعني لسه فضل حاجة بسيطة تعال من المحراب من المحراب قال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنسى يمكننا الشغل مش يمكن انت تنشغل لا يمكننا أن شغل وأنسى اللي أنا محتاجه قال انس فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى بالناس صلى الله عليه وسلم. عنوان البدء والأدب أن يعاشرون الناس بالحسنة ويشترونهم بالإيه بالمعروف بالمعروف قال لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ذا كلام المؤلف حفظه الله حرجا في أن يستمع إلى الأعرابي ممكن يكون حد هو ويسأله سؤال قال ويقضي حاجته وقد أقيمت الصلاة ولم يضق صدره بذاك الاعرابي الذي أخذ بثوبه ما له ولا أسلوب قال الذي أخذ بثوبه وأصر على قضاء حاجته قبل الصلاة قال دلوقتي قبل ما تصلي بالناس قال وأصر على قضاء حاجته قبل الصلاه لانه صلوات الله عليه كان يبني مجتمع الاخلاق كان عايز يعلم الداعيه ان انت ينبغي ان انت تتحمل شويه واثنين وثلاثة عشان انت داعيه انت ليك هدف قال فإنه كان يبني مجتمع الأخلاق ويعلم المسلمين بفعله صلى الله عليه وسلم كيف يجب أن يعامل المسلم أخاه الإنسان ما المسلم الإنسان قال ويقرر لهم هذا المبدأ الخلقي الذي ينبغي أن يسود مجتمع المسلمين ولقد استطاع السلف السائرون اللي قم من من ممن عاشوا رسول الله صلى الله وسلم وعاشوا من بعده صلى الله عليه وسلم واتوا من بعد الصحابة رضي الله عنه قال ولقد استطاع السلف السائرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الناس بالحسنى ان يشتروا الناس بمعروفهم ادروا لما فعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعبدوا قلوب الناس أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإحسان إنسان التمن الإحسان إنسان الثمن الإحسان الثمن المعروف الأسلوب الوجه الطلق اللسان الليل هذا الثمن والثمرة التي تأخذها قلوب الناس هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده رضي الله عنه ورحمه الله عن إبراهيم الحربي عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أراد, أراد جار لأبي حمزة السكري أن يبيع داره فقيل له بكم قال بألفين ثمن الدار وبألفين جوار أبي حمزة كان في مثل على أيام الصحابة رضي الله عنهم يجني على السنه الناس المثل ثمن الدار على قدر الجار مش عشان الدار ثلاث نواصي او نصتين او كذا او في المكان الفلاني يبقى المتر بالثمن الفلاني لا ثمن الدار على قدر الجار الدار دي ثمنها كده علشان انت لو اشتريتها هتبقى في جوار فلان ده مثل كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الدار على قدر إيه؟ الجار. قال أراد جار لأبي حمزة السكري أن أبيع داره فقيل له بكم قال بألفين ثمن الدار وبألفين جوار أبي حمزة فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه بأربعة آلاف وقال لا تبع دارك وقال المهلب رحمه الله عجبت لمن يشتري المماليك بماله يقدر انه يشتري مماليك بالمال ولا يشتري الأحرار بمعروفه الحر أغلى وأثمن وأفضل من المملوك وثمن هذا المال وثمن هذا الإحسان قال عجبت لمن يشتري المماليك بماله أنت تستطيع إن أنت تكسب قلوب هؤلاء إن بذلت هذا الثمن قال ولا يشتري الأحرار بمعروفه وقال أيضا رحمه الله ليس للأحرار ثمن إلا الإكرار إن أنت تكرمه تحسن إليه تكلمه أسلوب كويس علشان لما يجي ساعة ال والمشكلة ما يقدرش إنه يعمل معك مشكلة ليه لإن أنت سبق منك إحسان قالها الكافر لأبي بكر رضي الله عنه قالوا ايه ها لولا ان لك علي يد لرددت عليك هكذا الاحسان ما على المحسنين من سبيل وقال الشاعر الاديب محمد بن الحسين البستير رحمه الله أحسن إلى الناس تستعبد قلوبه فلطالما استعبد الإنسان إحسانه قال شارحه رحمه الله تستعبد قلوبهم أي تستميلها وتملكها بالإحسان إليهم فكثيرا ما ملك الإحسان قلب الإنسان وقديما قالوا جبلت القلوب على حب من أحسن إليه ازاي أنت هتعمله كويس وتكلمه بأسلوب كويس وتتعامل معه بأخلاق الإسلام وهو ينفر منك ويكرهك مش ممكن جبلت القلوب على محبة من يحسن إليها الإحسان جزاؤه الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الاحسان لا لا جزاء للإحسان إلا الإحسان وهذه هي الثمرة وهذا هو الثمن المبذول قال وقديما قالوا جبلت القلوب على حب من احسن إليها وبغض من أساء إليها وليس هذا القول ان هو احسن إلى الناس بحديث نبوي لا ذا شعر من كلام بعض الشعراء وعن النضر بن عبد الله الحلواني رحمه الله قال حدثنا الاصمعي قال حضر جدي علي بن أصمع الوفاه يعني لما حسن هو دخل في الـ الـ اقترب من الموت قال فجمع بنيه جمع ابناؤه فقال يا بني عاشر الناس معاشره ان غبتم حنوا اليكم وان متم بكوا عليكم يا ترى انت لما تموت الناس يقولوا الله يرحمكم خلي الاجابه بينك وبين رب العالمين لما تموت هيكون الثناء والدعاء بالمغفره وبالرحمة كلما ذكرت سيرتك ولا العكس هو اللي انت متوقعه قال فجمع بنيه وقال يا بنيه عاشر الناس معاشره إن غبتم حنوا إليكم وإن مدتم بكوا عليكم قال الحسن البصري رحمه الله اصحب الناس بما شئت أن تصحبهم فإنهم سيصحبونك بمثله احسان ولين واخلاق الاسلام هيكون في مقابلها محبه الناس ومعامله طيبه من الناس غلظه وشده وساء في الاخلاق والاقوال والافعال والتصرفات والتعاملات لابد ان يكون المقابل ايضا من نفس الثمن الذي بذل لاجل ذلك إذا هذا الأدب الأدب الرابع عشر قال يعاشرون الناس بالمعروف ويشترون أي يعاشرون الناس ويشترونهم بالمعروف. الأدب الخامس عشر سريعاً <تصفيق> لأنه تابع لهذا الأدب قال يلقون الناس بوجه طليل وجه مبتسم يشعر اللي انت كل ما تشوفه تتبسم ويلقاك يرى وجها منبسطا طليقا بالأمان بالارتياح ما يخوفوش قال يلقون الناس بوجه طليق امتثالا لأمر رسول الله الذي أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بضاعتك إن كنت تريد أن تكون داعية هذه بضاعتك إن كنت تريد أن تكون من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون الرجل تابعا لرسول الله حتى يدعو إلى ما دعا إليه وهذه عدة الداعية دين العدة اللي بيشتغل بيها وبيكسب بيها قلوب الناس قال امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأبي ذر رضي الله عنه لا تحترن من المعروف شيئا ولو أن تلقى بوجه طليق في اللفظ الآخر طال ممكن ينجي الإنسان يوم القيامة وتبسم في وجه فلان. ليه لأن تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدق هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبشاشة الوجه خليقة حسنة حض عليها الإسلام رغب فيها الإسلام ويثاب الإنسان على فعل كل ما دعا اليه الإسلام معه النية الحسنة قال وجعلها من الأعمال الصالحات التي تكسب صاحبها المثوبة والأجه لأن الوجه الطريق الصافي مرآة القلب النظيف الصافي دليل على إن القلب ده صافي. قال وهذا الصفاء في المظهر والمخبر من خلائق الإسلام الجلية في المسلمين الصادقين ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله عنه تبسمك في وجه أخيك صدق وكأن, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبش دوما في وجوه أصحابه فما يكاد يقع بصره على أحد منهم من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه الا تبسم له فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلم أي ما منعني من الدخول إليه إلا اذا كان او اذا كان في بيته واستاذنت عليه ولا راني الا تبسم ولا راني الا لومين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا يكون سمح النفس طلق الوجه باسما مشرق المحيا بخلاف النكد الصعب حتى يبدو كانه قرف من كل شيء فإذا واجه الناس واجههم بسحنه منقبضه اي بهيئه لا بساط فيها ولا بش وإذا اجتمع معهم لم يشاركهم سيبوا متكلموا كده وانبسطوا وهو يعني ايه مالوش دعوه دي لا المؤمن يالف ويؤلف ذا كلام مين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خير في من لا يالف اللي الناس القبض تخاف إن تتكلم معاه لا خير فيه لا خير فيه ولا خير في من لا يألف خليش الناس تنفر منك عشان شدة لسانك أو سرعة انفعال أو سرعة الرد او غيره لا خلي الناس ترتاح ولا تنقبض من ما قال وكان بينهم غريب كأنه غريب عنهم وكأنهم غرباء عنه وفي وجهه ولسانه ونفسه وهذا الوضع يجعله ممقوتا مكروها بعيدا عن قلوب الناس لأنه وضع يلازمه في معظم أحواله بسبب هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان يحمل هم أمم وصحابي يقول وما رأني إلا تبسم صلى الله عليه وسلم قال بسبب نكد نفسه الملازم له على أن مثل هذه الظاهرة قد تعرض لمعظم الناس يعني مش مش اللي ده اللي بيتأثر رسول الله مش ابدا بيكشر او بيهتم او بيصيبوا شيء من غير. لا ده بشر احيانا يصيب ذلك ولا شك قال على ان مثل هذه الظاهره قد تعرض لمعظم الناس اذا نزل بهم ما يكرهون ولكنها لا تلازمه مش على طول بقى مكشر قال فالسمحاء منهم لا يلبثون أن يرجع إليهم من بساطهم وانشراحهم والحالة الكئيبه التي ظهرت منهم حالة طارئة مع عارضة الحزن الذي أصابهم أو الهم الذي انتابهم ولا تلبث طويلا في نفوسهم بل ترجع نفوسهم سريعا إلى سماحته وانبساطها ورضاها عن الله تعالى جل جلال قال الشاعر الاديب محمد بن الحسين البستي رحمه الله كن ريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان كن ريق البشر يعني إيه جميل البشر دائم مستمر البشر إن الحر همته صحيفة عايز يشوف صحيفته من قيامة وعليها البشر الإنسان ذا كان يتبسم للمسلمين كان هينا بينا قال شارحه رحمه الله ريق البشر جميل البشر دائمه والبشر طلاقة الوجه وبشاشته والصحيفة يعني بها الوجه الإنسان أو الصحيفة التي تكون يومك والمعنى أن هم الحر أن يكون طلق الوجه باسما المحيّ ليحبه الناس ويألفوه وينتفعوا به وينتفعوا بهم وعن هشام بن عروة عن أبيه قال مكتوب في الحكمة ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبه تكن أحباً أحب إلى الناس؟ من الذي يعطيهم العطاء انت هتكون عندهم احب من الذي يعطيهم المال وقال حماد بن زيد رحمه الله ما رايت رجلا قط اشد تبسما في, في وجوه الرجال من أبي ايوب استخطياني رحمه الله عليه هذه اخلاق واداب سلفنا نسأل الله ان يحشرنا في زمرتهم وان يمسكنا باخلاقهم وان يردنا الى الخير وان يمسكنا بالفضائل وباخلاق الاسماء حتى نلقاه على ذلك ان ربنا ولي ذلك والقادر والقدر عليه اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانه اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك